ج ز م الله خ ي ر و ح س ن الله إ ل ي ك م هذا سائل ي س أ ل ويقول متى يكون الانسان مؤهلا ب أ ن ينكر المنكر أ و ل ا ي اعلم بني أ ن المنكر على ثلاث براكب جاءت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال م ر ا منكم م ن ك ر فليغيره ب ي د ك هذه المرتبه ا ل أ و ل ى ف إ ن لم يستطع فليغيره ب س ا ن منكم منكر مرأ ف ب ي د ك ف إ ن لم يستطع ف ب ل س ا غ ي ر ه بيده فان ي ة فإن لم يستطع ف ل ي غ ي ب وذلك أ ب ع ف الايمان هذه المرتبه ا ل ث ا ل ث ة ولا أ د ر ي ما تريد بقولك م ت يكون مؤهلا لكن اقول لك شيئا اولا الانكار بالقلب ح ا ل جميع عباد الله اهل لها لا يعجز عنها ح د واما المرتبتان الاوليان التغيير, التغيير ب ا ل ل د والتغيير باللسان فالاولى لمن قدر وامن المفسده التي هي أ ك ب ر من ت غ ي ر ا م ك ر و ا ل ث ا ن ي ه ل أ ه ل العلم الذين يحسنون البيان ويبينون للناس الحرق ويحذرونهم من الباطل ي أ م ر و ن ه م بالحلال بالدليل وينهونهم عن الحرام بالدليل يدعونهم ا ل السنه بالدليل وينهون عن ا ل ب د ء بالدليل ب ا ل ح ك م ة والموعظه الحسنه و إ ن دعا ا ل أ م ر ج ا د ل ب ا ل ذ ي ا ح س ن و ا ل أ م ر الثاني أو الشيء الثاني اعلم ل الثاني ش أ ن ه إ ذ ا ترتبت على تغيير المنكر مفسده اكبر منه كان منكرا ن منكر كان تغييره ولهذا والله أ ع ل م قال صلى الله عليه وسلم من كان عنده ن ص ي ح ة لذي سلطان فلا ي ف ه ح على بها وليخل به و ل ي أ خ ذ بيده ف إ ن قبلها قبلها و إ ن ردها كان قد أ د ى ما عليه رواه ابن أ ب ي ع ا ص وغيره عن عياض بن غ ن م رضي الله عنه ه و صحيح بمجموع طرق وقد صححه العلامه ا ل إ م ا م المحدد في هذا العصر بلا منازع الشيخ ناصر رحمه ا ل فتفضلوا بارك الله فيكم في بعض ا ل أ ح ي ا ن لا تستطيع أ ن تنكر م ن ك ر ف يبقى عليك ا ل إ ن ك ا ر بالصالح